إليه يرد علم الساعة وما تخرج من سمرات من أكمامها لا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا أهلا وَضَلُّوا عَن قِبْلَتِهِمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَنُوحِي مَا لَهُمْ உப ஊசு وَإِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ لا يَقُولَنَّ هَذَا لَنَا وَمَا أُوتِنَّا سَتَكُونُ إِمَتَاعٌ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِيَعْدَدُ لَأُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا يَعْمَلُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ عَلِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا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 سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء